اللي يقول الحب موجود كذاب اللي يقول الحب موجود كذاب حاجات ممنوعه يسمونها حب اللي يقول الحب موجود كذاب حركات ممنوعه يسمونها حب واللي يقول اسهرني العشق نصاب ويعرف النصاب معلمته النص ما شافت كلام ساده اللي يقول الحب موجود كذاب حاجات ممنوعه يسمونها حب واللي يقول اسهرني العشق نصاب الصاف يعرف نصابها معلمته النص ما شافت عيوني مو اليف واحباب والعشق لا خطر قلبي ولا تف بغزل كذا علشان الاعجاب علشان الهوى كل ما هب لهب نسناس الهوى خاطري ذاب لكمل النسناس وشلون تشتب اوهام شعار وتخاريف كتاب والجيل ذا من يوم نجاول الهوى خرف نهيت قلبي مطبوعه ولا تاب قد قلت لك خل الصراحه على جنب لانه الصراحه دائما تفتح ابواب صار الكلام الواقعي يشبه السب اللي بيزعل اللي بيلقى قراه اسباب لو ان مالي ذم بيحط لي ذم حنا بزمن فيه العلاقات بحساب للخافيه هريبه وللواضحه رب حب اهلك حب وطنك حب الأصحاب ذولا اللي قلت تحبهم فعلا تحبهم